بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين ندلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 ونريد أن نمنع الذين استطحفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري سرعون وهامان وذنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إذا أم موسى أَنْ أرضعي فإذا كفت عليه فالقيه في اليم ولا تقاتي ولا تحزني الا رايتوه اليك وجاعلوه من المرسلين فلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجندهما كانوا قاطئين وقالت امرأة فرعون قروة عني ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبحت آذر لموسى فائغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه ففصرت به عن جنب حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تطر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما فنرأ شده واستعى آتيناه حكما وعيما وكذلك نجد المحكين ودخل المبي على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ودلين يقتتلان فوجد فيها ودليل اقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فالسغا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مقل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فاغفر له إِنَّهُ هو الغفور الرحيم قال بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأخفح في المدينة طائفا إن أترى طب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبرش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى وقتلني كما قتلت نفسا الامس ان تريد إلا أن تكون جزاوا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء وجلين المدينة يتعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترفض قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت الضاء مذين قال عسى ربي أَنِّي سَوَاءَ الْسَّبِيلِ وَلَمَّا ماء مدين وَجَدَ مَالَدَيَّ نَوْجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ الْمَسِيَّةِ مُنَّ وَوَجَدَ بِعْدُهُ نِمُ وَأَدَيْنِ قال ما خضبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقع لهما ثم تولى إلى الظل فقال إني هما أنزلت إلي من خير نجوت من القوم الظالمين قالت إحزاهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين قال إن إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشفق عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى الأجل وسارع أهله آنس من ورنا قوم قال لاهلهم فسو اني اناسنا لعل لعل اتيكم من هذه او جزوه من النار لعلكم تصلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وان الق عصاك فلما وانا تهتز كانها جان ولى متبع ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخفنك من الآمنين أسلك يدك في جيزك تخرج بيطاء من غير سوء وظمم إليك جناحك من الرهب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 وأسيهونه وأفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قالت نسد عهدك بأسيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلنما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا تحرم مخترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين واعلم بمن جاء بالهدى من عرته ومن تكون له عاقبه الساعه انه لا يصلح الظالمون وقال سرعون يا أيها الملك ما علمت لكم من إله غيري فأوقذني يا مامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أرضي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم اليه ما لا يرجعون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 وأتفعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعث ما أهلتنا القرون لأونا بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 وما كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت جانب الصور إذ نادينا ولا في الرحمة من ربك إلينا رسولا فنستبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لهذا أوتي مثل ما يَمُوسَى أَوَلَمْ يَكُونَ بِمَا أُمُتِ مُوسَى مِنْ قَدْرٍ قَالُوا سِحْرٌ تَعْوَلُهَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ مَكَانٍ قُلْ وِنِعْمَ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ لِمَا هُوَ حَقٌّ وَمَنْ يُنصِتْهُ صَادِقِينَ فَإِن لم لَكَ فَعَلَمَ أَنَّ مَا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 الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا نسبى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك ما هو سين فيما صن ويذرون بالحسن السعيد ومن وَإِذَا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أَعْمَالُنَا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْفَدْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ نتبع المدامع كم تخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما اذنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم أهلتنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوائدين وما كان ربك مهلك الفراحة يبعث في أمها رسولا يسلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوس من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبطى أفلا تعقلون أفَمَنْ وَعَدَنَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيْهِ كَمَنْ مَسَّ عَنْهُ مَسَاءَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مَسَّ عَنْهُ الْحَيَاةِ السُّنِيَّ ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 جِئْنَا أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا سَتَرَى إِلَيْنَا كَمَا كَانُوا إِنَّا وقيل دعوا فركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما عم يشركون وربك يعلم ما تكن صدرهم وما يعلنون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل تغمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وَاِنتِ اِذا سَأَلَكَ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ ۖ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ غَيْرُ اللَّهِ أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهى ولتسكنوا فيه ولتبتعوا من قضله ولعلكم تشكون ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذي لكم كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا, فعلموا ان الحق لله رضل عنهم ما كانوا يفتون ان قوم كان من قوم موسى فبغى عليهم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 ولا تهات نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين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 ولا يسأل عن ذنوبهم الْمُجْرِمُونَ المجرمون عَلَى على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أكوت يطارون إنه عظيم عظيم، وقال الذي نأدى العلم وإلك سواء الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصادرون.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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا وَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُ لَوِكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدرُ لَوْ ذَا مَن الله علينا لقد خذنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمسلمين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجد الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادتك الى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كل سترجو أن يقع إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله أعتقد نزلت إليه ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلا الحق لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه